تصلي كل kulu li السماوات samawati, tu samawati, tu أحس بأن لي رب معي في كل أوقاتي، أحس بأن لي رب معي في كل أوقاتي. صلاتي نورها العذب به يستأنس القلب يزحزح الهمّ عن صدري إذا ما لفاني الكرب. آه، صلاتي نورها العذب به يستأنس القلب يزحزح الهمّ عن صدري. والآتي تصلي كل ذراتي تصلي لمن برع السماواتي تصلي, تصلي كل ذراتي لمن برع السماواتي فيسر النور, فيسر النور في, روحي في روحي ويسر البشر في ذاتي في ذاتي وحس بأن لي ربًا معي كل أوقاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي وبين الرّبي والعبّ صلاة الحب والودّ لا ليس الله يسمعني وإني لم أعد وحدي وبين الرّبي والعبّ صلاة الحب والودّ لا ليس الله يسمعني وإني لم أعد وحدي فلن يلقى الزمان سوى اصلي كل ذراتي لمن برع السماوات فيسر, فيسر النور في روحي ويسر البشر في ذاتي في احس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي وحس بأن لي ربا معي في كل أعيش الخير ما عشت أقول الخير إن قلت هي الصلوات تمنحني وجودي أينما كنت أعيش الخير ما عشت أقول الخير إن قلت هي الصلوات تمنحني وجودي أينما كنت وتأخذني بأيديها إلى خلد وجناتي لمن براء السماوات تصلي كل دارتي لمن براء السماوات فيسر النور, النور في روحي ويسر البشر في ذاتي في ذاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقات أحس بأن لي رب معي في كل أوقات